Adi, aijmat, het kan niet. Binnen aan wat Adi, het kan Oh ما أستغت ما إذا طرنا إماه ما أمي بنا ما أستغت ما سأرينا Oh no! ولولاهم لما سرنا لتيباه روحنا طرنا